وذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثمّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِمَّا من إِمْهِنَّ ثُمَّ سَوَاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أُكِّل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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداح ولكن حق القول مني لأملا أن مِنَ من الجنة لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا خروا بِحَمْدِ وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةُ الْمَعْرُوْنُ لَزُلَّاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا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 في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم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 شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا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 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعم الطعام من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا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 عينا فيها تسمى سل وَيَطُوفُ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ من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 إن هذا كان لكم جزاء ان ان كان لكم جزاء وَكَانَ كان سعيكم مشكورا ان نحن نزلنا عليك القران